Bismillahir Rahmanir Rahim Alif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 وَاِذَا تُتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ قِرَا فَابَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَ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 إِلَيَّ يَسْمَعُ مَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بَنِي إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَبّ ل شَكُور وَإذا قَشِييَهُم مَوج كَذضّ لِدَ اللهَّه مُخْلصينَ لَّين فَلَماا نَجهُم إلىى البَلْمِ فَمِنْهُم مُقتَصِد وَماَا يجَحد بآياتن إِلا كُلُّ خَتَّ لِكَفُور